وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا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 وإِلَٰهٌ خَسِرَ وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَسْرًا وَقَدَ أَظَلُوا كَثِيرَةً وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَةً مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُونَا رَأَى فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً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 ولا تزيد الظالمين إلا تبارا قافلة الهدى الدعوية